Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Thalika Alkitab la reyb fihi hudan li'l-muttqin Al-lazina yu'minun bilgaybi wa yuqimun assalata wa mima razakna hum yunfiquun Wa al-lazina yu'minun bima unzila ilayka wa ma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 The Lord zаниítulo up run away oleh mereka, lihat dari mereka, dan ke vajah. Saya berema-kerja simple-ionsa mereka kepada mereka. Nurul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 فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ yang telah menciptakan untuk kebunuhan dan kebunuhan dan kebunuhan kebunuhan kebunuhan kebunuhan, dan kemudikan kebunuhan kebunuhan kebunuhan فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله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 Wabashri al-lazina amanu wa'amilu al-salihahati anna lhom jennaatin tajri min tahtiha al-anhar Kullama ruziku minha min thamaratid rizqan qaloo hatha al-lazina ruzikna min qabla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 فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً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 Kata mereka: Subhanakalalmalana, ilma yang kita tidak tahu kecuali yang Engkau beri tahu. Engkau adalah Yang Maha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 وَمَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنَّ هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَإِيَّاكَ فَاتَّقُ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Atemurun nasabil biri, dan saun anfusakum, dan tmatnul kitab, afla taqilun. Wastainu bil sabr wal salah, wainnahal kabiratun, ilaa al khashyin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 إذا نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ مَن يَشْرَبُ مِنْهُ كنوا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُونَا يَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِ وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم و ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير الحق Dahlika bima'a sawekanu yata adun Inn al-lazhin al-manu wal-lazhin haadu Wa al-Nasara wa al-Sabi in man al-man Wal-yawm al-akhir wa'amil salih-an Falahum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 تقول ثم توليت من بعد ذلك فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقعة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإننا إن شاء الله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 Wa inna min alhijāra ti lama yata fajjarru minhul anhaar Wa inna minhā lama yashkqq fiakhruju minhul maa Wa inna minhā lama yahbittu min khashyatillah Wa ma Allah bighafilin amma ما تعملون افططمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 Kata mereka, "Apa yang kamu beritahu mereka tentang apa yang Allah beri kepada kamu untuk dihadapkan kepada mereka di hadapan Tuhanmu? Apakah kamu Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dan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 Kemudian, mereka berkata, ini adalah kepada Allah untuk mencari kebunatnya dengan menangis. Jadi, mereka berkata kepada mereka, mereka berkata kepada mereka, mereka berkata kepada mereka, mereka berkata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 Wa'al-lazina aminu wa'amilu s-salihati Aulahika ashabu al-jannati hum fiha khalidun Wa'idh akhaznaa mithaqa bani israel La ta'budun illa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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَتَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرَتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 وَإِذَا قِيلَ yang آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا dengan بِمَا وَرَاءَهُ Allah turunkan kepada kami, dan mereka mengingkari apa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 Qul bi-sama ya murukum bihi imanukum in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 ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين أشركوا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 Nabzafriqum min al-ladin aatu al-kitab kitab Allah wara azzuhurim k`an nhum la yaglum. Wat-tbagu ma tethlul syaitin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 ta يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأ وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله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 Walau annahum amanu wa attaqaulama thubatun min indi lahi khayruun loo kanu ya'lamun Ya ayuhal lezine amanu la taqoolu ra'ina waqoolu anzurna wa asma'u Walil kafirin arzabun alim Ma yawaddu allathine kafaroo min ahli alkitab Walal mushrikine an yunazzele alaykum min khayrim min Allah يختص برحمته مين يشاء والله ذو الفضل العظيم من نسخ من آية أو نسها نأتي بخير منها أو مثلها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 وَالدَّكَثِيْرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَعْدُوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَعَفُوُوا وَاصْفَحُوا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 Inna Allah bima ta'amalun basir Waqalu lan yadukhul aljannata illa man kan huudan au nasaraa Tilk amaniyuhum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 قال وَمَنْ كَفَرَ فَوْمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْضَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ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 وَمَن يَرَبُّ عَمِلَتِ إِبْرَاهِيمَ إلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَاصَابَ هَارُونَ ابْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ دِينًا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ إِنَّا تَعَالَيْنَا فِي الدَّهْرِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبْقِعُ الْخَيْرَاتِ أينما تكونوا يأتي الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولا علكم تهتدون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 فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 Thamarat. Wabshiri al-Ṣabirin, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إننا لله وإنا إليه راجعون. اولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولائك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يقف وَاَوْفِ بِهِما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ للناس في الكتاب.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 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 121. вид общем田中 sedang terend Editor Bondi War组 232. if the occurs to those who follow him among those who follow him 1993 243. and the facts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 يا أيها الناس كل من ما في الأرض حلال طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 إنما حرّم عليكم الميت تودّم ولحم الخنزير وما أهله به لغير الله فمن ضر غير بارٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله أفور رحيم Inna al-lazina yaktumun maa anzal Allah min al-kitab wa yashterun bihi thamena qaliila Aulaiqa maa yakunun fi butunihim illa an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 Zalik, bi an Allāh nazzal al-kitāb bilḥaq. Wa innalādhīn nakhṭalfu fil-kitāb lāfi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 اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 قن على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم Fman khaf mim musin jana'an atau ithman, fa aslaha baynahum, fa la ithma'ali. Inna Allah Ya ayuhaladzina amanu kutib alaykumul assyamu kama kutib alaladzina min kablikum lalakum tattaquun ayyaman ma'adudat.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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَٱلَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ wal وَالرَّسُولِ وَلَا يَمْسَسُهُمُ ٱلْخَوْفُ وَهُمْ يَتَرَبَّصُونَ بِرَبِّهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا وَرِضْوَانًا ۚ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ الرفث إلى علم الله أنكم كنتم تَخْتَانُونَ أنفسكم فتاب عليكم وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ Taya tabiyan lakukan, khayyut al abyad min khayyut al aswad min al fyr. Thumma atam usciyam ila al lail, wa تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى الحكوم كامل تأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهله قل هي مواقيت الناس والحج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 Fman yang tidak menjadikan puasa tiga hari dalam Haji dan tujuh hari apabila mereka kembali, itu sepuluh hari penuh. Itu untuk mereka yang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 وَمَا أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 تَقُولُ اللَّهُ وَعْلَمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَى ألد الدُّنْيَا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 قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ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 لا عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاناك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 ولا أمة مؤمنة خير من مشركت ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.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 قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤنون من نسائهم تربص أربعة أشهر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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلُهَا رُونَةٌ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 Kata: "Lahina yang berfikir mereka adalah malaikat Allah dari kumpulan yang sedikit, dijadikan kumpulan yang banyak dengan izin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 فهزمواهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيانات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد.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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبن منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِي حَلِيمٌ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 ومثَلُ الَّذينَ يُنفِقونَ أموالَهُم بِتِغاء مرضاتِ اللهِ وَتثبيتٍ مِن أَنفسِهِم كَمثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُّه كَمثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُّه أَصابَهَا وابلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعمون بصير أَيَوَدْ وَاحِدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ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 Wahamu anallah gani hamid. Alshaitan yaudzum alfakr wa yamurkum bilfashia. Wallahu yaudzum mafratam minhu wa fadlou. Wallahu asy'ul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 وما أنفقتم من نفقة أو نذعتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرف بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجنم سمن فكتبو واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم